وَأَنزَلنا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَعَلنا بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً وَفِحَة السَّم فَكَانَت أَبوابَ وَصُيرَة الجبال فَكَانت سررَبَ إِ جَهَن مَكَانَت مِرصَادَ للطَّغينَ مَبَ ل بتِينَ فيِيه حقَابَ لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَضَو يا ربا الا حميم وما غسقا جزاءا كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا الكذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا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 اسْمَعُونَ فِيهَا لَهْوَاً وَلَكِذَّابَا جَزَاءٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يوم يقوم الروح